يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتحه قريباً وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كنوا أو صار الله كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم للحواري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 فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 طارق وما أدراك مطارق نجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فاليظهر الإنسان مما خلق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 فَمَهِلٌ لِّالْكَافِرِينَ أَمْهِ الْهُمْرُ